إن أمهاتهم إلا التي ولدنهم وإنهم ليقولون منقرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم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 يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوه أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد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 حسبهم جهنم يصلون فبئس المصير أَيُّهَا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى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 يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انشزوا فانشزوا يَا أَرْفَاعَ لَهُمُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون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 يوم يَبْعَثُهُمُ الله جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ استحوذ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ الله.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 كتب الله هنا أغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حد الله رسوله ولو كانوا آباء